بالعالمين. واشهد ن أنه الظالمين كالممتدعين ا ل م و ي ن و أ ش أنه ل ان شريكا يتولى ا ا هو ل ل ص ح وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله سيد ولد ادم و إ م ا م المتقين عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ل ا ل س ج م أ م ا بعد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 أ و صاحا لعلها لا توجد كعامه في ابي بكر م ع ظ م ف إ ن لم يكن ا ل إ ن س ا ن كذلك فلنعبد عنهما فرضا وحتما لا شك ولا إ ش ك ا ل فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إ م ا ز م ي ه و إ م ا مجنون ل أ ج ل صعوبه فهمنا س ب ح ا ن الله وبحمده تبين الله سبحانه شرعا و ق د ر خلقا و أ م ر ا برب هذه ا ل ش ه ر ة المنعونه من وجوه شتى بلغت نحن الضروريات ا ل ع ا م ة ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون لقد حق ا ق و ل على أ ك ث ر ه م فهم لا يؤمنون إ ن ا جعلنا في ه ع ن ا ق ه م أ غ ل ا ل ا فهي إ ل ى ا ل أ ت ق ا ن فهم م ق م ح و ن وجعلنا من بين ي د ي ه م سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا ي ب س ر ه م وسواء عليهم أ ن ذ ر ت ه م أ ن لم تنكرهم لا يؤمنون إ ن م ا ت ن ي و من اتبع ا ذ ك ر وخشي ا ر ح م ن بالغيب فبشره بمغفره و ع ج ر كريم اخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ت س د ي ن ا كثيرا إ ل ى يوم الدين الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه يقول رحمه الله في ا ل أ ص ل السادس وهو آ خ ر هذه الاصول في هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ع ظ ي م ة يقول ر ح م ة الله عليه بعد أ ن بين ا في ا ل أ ص و ل ا ل س ا ب ق ة كثيرا من ا ل أ م و ر التي أ و ج ب ه ا الله تبارك وتعالى على كل مسلم وكذلك بين ا ل أ م و ر التي يجب على المسلم أ ن يتحراها في التمييز بين الحق والباطل وبين العلماء ومن تشبه بهم وليس منهم وكذلك فرق ا في ث م ر ة هذه ا ل أ م و ر الواجبات فبين الفرق بين ح ق ي ق ة ا ل و ل ا ي ة و ا ل و ل ا ي ة التي يدعيها أ ه ل البدع والاهواء أ ي بين ح ق ي ق ة ما يجب أ ن يصبو اليه ا ل إ ن س ا ن و ح ق ي ق ة تحقيق ا ل و ل ا ي ة عن تلك ا ل أ م و ر و ا ل أ و ص ا ف التي زعموها ويريدونها تخصيصا ل أ ن ف س ه م وفي أ ن ف س ه م يبين رحمه الله تبارك وتعالى وجعل هذا ا ل أ ص ل في بيان الموقف الواجب نحو الشبه لان أ ه ل الباطل دائما يكيدون للحق و أ ه ل ه ويوقعون كثير من الشبه على أ ت ب ا ع أ ه ل الحق وعلى أ ه ل ا ل حق أ ن ف س ه م يريدون صدهم عن دين الله تبارك وتعالى وما أ ك ث ر هؤلاء وما أ ك ث ر الشبه التي ي ر ك و ن ه ا بل وتتلول وتتغير من زمان إ ل ى زمان ومن مكان إ ل ى مكان فقال رحمه الله رد ا ل ش ب ه ة التي وضعها الشيطان ولعل المتدبر والقارئ والناظر يستغرب كيف جعلها ش ب ه ة و ا ح د ة رحمه الله بقوله رد ا ل ش ب ه ة أ ي ا ل و ا ح د ة منها مع أ ن ه ا والله تتوالى وليس أ ك ث ر منها في كل زمان ومكان على اختلاف أ ه ل البدع والاهواء فالشاهد ان الشبه ك ث ي ر ة جدا ولكنه جعلها رحمه الله بهذه ا ل ك ل م ة لا شك وذلك بيان منه وتقرير منه رحمه الله أ ن جميع شبه أ ه ل البدع والاهواء على اختلاف أ م ا ك ن ه م وعلى اختلاف تعدد بدعهم وشبهاتهم مرجعها إ ل ى ش ب ه ة الشيطان مرجعها إ ل ى ذاك الشيطان الذي ما أ ر ا د ولا يريد إ ل ا صد الخلق عن الحق فالمرجع إ ل ى ش ب ه ة و ا ح د ة و إ ل ى واحد من هؤلاء أ ل ا وهو الشيطان فيريد أ ن مآل, مال الشبه جميعا ترجع إ ل ى ش ب ه ة ش ي ط ا ن ي ة و ا ح د ة وهي مفادها صد الخلق عن الحق الذي أ ر ا د ه الله تبارك وتعالى و إ ل ا ف إ ن ه يعلم كما يعلم أ د ن ى طلاب العلم و أ ق ل الطلاب في العلم أ ن ا ل أ ه و ا ء تتعدد و ك ث ي ر ة جدا منها ما يتناول المسائل ا ل خ ب ر ي ة ا ل ا ع ت ق ا د ي ة والمسائل ا ل ع ل م ي ة ا ل ا ع ت ق ا د ي ة ومنها ما يكون في باب التعبد و ا ل أ ع م ا ل والسلوك و ا ل أ خ ل ا ق الشبه ك ث ي ر ة جدا نعم يطلقونها وينشرونها ولكنهم كما ذكر رحمه الله وكما أ ش ا ر وكما أ ر ا د ف إ ن مرجعها كلها إ ل ى ذاك الشيطان الذي ب د أ منذ اليوم ا ل أ و ل بعد عدم سجوده ل أ ب ي ن ا آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب د أ بالقاء الشبهات وتزيين البدع والمحدثات وتلبيس الحق بالباطل فجميع هؤلاء إ ن م ا هم ع ب د ة الشيطان أ و أ و ل ي ا ء الشيطان ل أ ن ه م أ خ ذ و ا عمل الشيطان وتوظفوا ب و ظ ي ف ة الشيطان بل و أ ر ا ح و ه كثيرا أراحوه وتولوا فعله وتولوا امره وتلبيسه و ت ز ي ن ه هذا مراده رحمه الله ب إ ع ا د ة الشبه جميعا إ ل ى ش ب ه ة الشيطان اللعين فكل من ينشر أ و يذيع ش ب ه ة من الشبه فليعلم أ ن ه مستخدم و أ ن ه موظف ومستعمل من قبل الشيطان الرجيم هذا مراده يريد صد الخلق عن دين الله جل وعلا إ م ا صدا كليا بالاعراض عنه بالكفر بدين الله أ و أ ن يصده في بعض ا ل أ م و ر الواجبات ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ص و ل ا ل ث ا ب ت ا ت فيصور الحق ب ص و ر ة الباطل ويصور الباطل ب ص و ر ة الحق الواجب لذلك يقول رحمه الله رد الشبهه و إ ن م ا هي شبه ك ث ي ر ة نعم والشبه إ ف ر ا د ه ا ومفردها ا ل ش ب ه ة التي جعلها من باب الجنس رحمه الله و إ ل ا فهي ليست ش ب ه ة بل إ ن م ا شبه ك ث ي ر ة والمراد بها ما يراد به في أ م ت ن ا صرف الناس والميل بهم عن الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصد الناس عن صراط الله نعم لذلك يجعل ص و ر ة الحق والواجب الذي, الذي امر الله جل وعلا به أ و أ م ر به رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يزينها في ص و ر ة الباطل والعياذ بالله لصد الناس عنها ت ز ي ن ا وتبريرا فتراه اما أ ن يزين الباطل أ و أ ن يشوه الحق ويبرر تلك ا ل أ م و ر بتبريرات بارده ة بتبريرات باردة واعتذارات و ا ه ي ة أ و بذكر أ ح ي ا ن ا بعض ا ل أ م و ر ا ل ع ق ل ي ة استهواء واستجلابا ل أ ص ح ا ب العقول أ و لدعاه العقل و أ ت ب ا ع ا ل م د ر س ة ا ل ع ق ل ي ة في دين الله جل وعلا فيذكر لهم أ و يقدم بين يدي ذاك التزيين وتلك الشبهه شيئا من المقدمات أ و شيئا من النتائج و ا ل إ ل ز ا م ا ت ا ل ع ق ل ي ة وغيرها وربما تعلقوا بعمومات ش ر ع ي ة يظهرها ب أ ن ه ا أ د ل ة وقواعد يجب ا ل أ خ ذ بها والعمل بمقتضاها ويصفونها ب أ ن ه ا أ د ل ة أ و ربما زادوا ب أ ن ه ا قطعيات أ و قواعد ك ل ي ة وقواطع ش ر ع ي ة أ و غيرها من ا ل أ و ص ا ف ا ل ج م ي ل ة لفظا وحقيقتها أ ن ه ا شبه يتعلقون بها هذا علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه عندما دخل عليه الخوارج وكانوا يثيرون ا ل ش ب ه ة بعد ا ل ش ب ه ة وكل ذلك على شبهتهم ا ل ع ظ ي م ة أ ن من لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون إ ن الحكم إ ل ا لله أ م ر أ ن لا تعبدوا الا إ ي ا ه تعلقوا بهاتين ا ل آ ي ت ي ن العظيمتين وعلقوا بها شبهاتهم تعلقوا بقول ا ل ل ه جل وعلا ومرادهم باطل ولا شك ولكنهم جعلوه في ص و ر ة الحق و أ ن المراد من تلك ا ل آ ي ة التي لا يستطيع أ ح د أ ن يرد شيئا منها لذلك قال علي رضي الله تعالى عنه ك ل م ة اتخذها العلماء ميزانا واتخذوها مفتاحا في رد كل ش ب ه ة تتعلق بشيء من الحق وكما بين العلماء لا يمكن لصاحب ا ل ش ب ه ة أ ن يطرح ش ب ه ة تروج بين الناس إ ل ا ب أ ن يجد لها شيئا من ا ل أ ص و ل ا ل ش ر ع ي ة أ و من العمومات ا ل ش ر ع ي ة أ و ربما من الثوابت ا ل د ي ن ي ة فيعلق بها تلك الشبهه ويزينها للناس قال علي رضي الله تعالى عنه ك ل م ة حق أ ر ي د بها باطل نعم وهكذا جميع ا ل ش ب ه التي يطرحها هؤلاء و ا ل أ د ل ة التي يتعلقون بها أ و يزينون بها شبههم إ ن م ا هي لا شك أ ن ا ل أ د ل ة من كلام الحق جل وعلا ومن الحق الذي لا مريه فيه ولكنهم يحرفون الكلمه عن مواضعه ك ل م ة حق أ ر ي د بها باطل هكذا أ ه ل الشبه دائما سائر الشبه مقصدها باطل ولكنهم يزينونها يزينون باطلهم ب آ ي ة أ و ب س ن ة ث ا ب ت ة عن رسول الله أ و ي أ ت و ن ب أ ص ل متفق عليه عند أ ه ل العلم فيذكرون ا ل م ق د م ة والمقدمتين أ و ربما زادوا ثلاثا أ و أ ك ث ر من ا ل أ م و ر المتفق عليها والمسلم بها ثم يدلون بعد ذلك بباطلهم وشبهتهم بعد أ ن زينوها وغلفوها ب ا ل آ ي ا ت أ و بالسنن ا ل ث ا ب ت ا ت أ و ب ا ل أ ص و ل والقواعد ا ل م ق ر ر ة عند أ ه ل العلم ف ا ل ك ل م ة نعم حق في ذاتها ولكن المراد منها باطل وهذا قول الحق جل وعلا يحرفون الكلم ة عن مواضعه اي يحملون الكلام الحق على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وصفها المصنف وجمعها كلها بقوله التي وضعها الشيطان أ ي هي ترجع إ ل ى أ ص ل الشبهه التي وضعها الشيطان أ ي أ ن أ ص ل وضع الشبه هو الشيطان لذلك نقول ولا نتردد أ ب د ا أ ن كل من أ ح د ث ش ب ه ة أ و روجها وزينها فليعلم أ ن ه متبع للشيطان و أ ن ه من حزب الشيطان و أ ن ه قد جعل من نفسه وكيلا أ و عاملا ً أ و موظفا ً في ذلك الحزب البغيض أ ع ن ي حزب الشيطان و ا ل ش ب ه ة التي يطلقها أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء تخدم العمل الشيطاني في البعد والصد وفي ترك العمل ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وصد الناس عنها ل أ ن ه م إ ذ ا تركوا ا ل ق ر آ ن وتركوا ا ل س ن ة اتبعوا ا ل آ ر ا ء و ا ل أ ه و ا ء نعم وتعلقوا بمخلفات العقول بل وجبالاتها أ ي ض ا لقد وصف الله عز وجل ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه هدى ونور وشفاء و أ م ر باتباعه واتباع س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء الذم والتحذير من اتباع ا ل آ ر ا ء والاختلاف والتفرق ولكن أ و ل ئ ك يعملون يعملون على صد الناس عما في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة بتلك الشبه ومن تلك الشبه التي ذكرها ا ل إ م ا م رحمه الله أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لا يعرفها إ ل ا المجتهد المطلق فمن بلغ فمن بلغ ر ت ب ة الاجتهاد المطلق فله أ ن ينظر في ا ل ق ر آ ن و أ ن يتدبر ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وله أ ن يستنبط من ا ل ق ر آ ن و أ ن يقارن بين نصوص ا ل ق ر آ ن التي جاءت ب ا ل أ م ر والنهر وبالوعد والوعيد بل وحتى ب ا ل أ خ ب ا ر قبحهم الله والاجتهاد في ا ل ل غ ة لا شك معلوم إ ن م ا هو بذل الوسع والجهد و ا ل ط ا ق ة في إ د ر ا ك وتحصيل م ص ل ح ة أ و م ن ف ع ة أ و في دفع م ف س د ة عن النفس أ و عن الغير و أ م ا في الاصطلاح كما بينه ط ا ئ ف ة من العلماء فهو بذل الجهد في العلم والفكر والنظر ولكن الفكر والنظر ا ل م ت ع ل ق بالعلم الموروث لذلك ربطوها بالعلم أ و ل ا ثم جمع ا ل أ د ل ة ا ل ع ل م ي ة والنصوص ل إ د ر ا ك ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة لا أ ن تستقل ا ل أ ف ك ا ر ولا أ ن يستقل النظر عن العلم الشرعي أ ي عن الكتاب و ا ل س ن ة فالمجتهد بالمعنى الاصطلاحي هو العالم الذي بلغ ر ت ب ة الاجتهاد وكانت له ا ل ق د ر ة على النظر والاستنباط والاستدلال فيستفرغ طاقته ووسعه في جمع ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة أ و ل ا لا أ ن يجعل ا ل أ م و ر مناظها عقله أ و نظره أ و فكره والعياذ بالله ثم يقارن بين هذه النصوص نصوص الكتاب و ا ل س ن ة وينظر فيها ويدرك معانيها نعم ويدخل في أ ل ف ا ظ ه ا ليصل بعد ذلك إ ل ى حكم شرعي إ م ا بالقطع بهذا الحكم فيكون مستنبطا من النصوص ا ل ش ر ع ي ة وذاك يوصف من كلام المجتهد ب أ ن ه حكم قطعي في شرع الله تبارك وتعالى ل أ ن ه مستنبط من النص م ب ا ش ر ة أ و ربما وصل إ ل ى الحكم الشرعي ب غ ل ب ة الظن أن يغلب على ظنه ان حكم هذه ا ل م س أ ل ة الوجوب أ و الجواز أ و التحريم أ و الكراهه وهكذا والوصول إ ل ى الحكم الشرعي ب غ ل ب ة الظن قد يكون من باب م و ا ف ق ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة وعدم معارضتها من حيث العموم و ا ل إ ط ل ا ق وقد يكون من باب الاتفاق مع القواعد ا ل م ق ر ر ة إ ذ ا لم يجد على ذلك أي على ذلك الحكم نصا يستنبطه من كتاب أ و من س ن ة على وجه ا ل م ب ا ش ر ة والتعيين لقد عاشت ا ل أ م ة إ خ و ا ن ي تحت ظلال هذه ا ل ش ب ه ة ا ل ع ظ ي م ة أ ع ن ي التي أ ط ل ق ه ا اولئك في أ و ا خ ر القرن الخامس الهجري أ و ربما قبيل ذلك أ ن النظر للاستنباط لا يكون إ ل ا لمن بلغ الاجتهاد المطلق عاشت ا ل أ م ة تحت ظلال هذه ا ل ش ب ه ة ا ل ع ظ ي م ة ق ر و ن الامر ز م ن ا ل أ الذي جعل التقليد أ ص ل ا في دين الله بل وجعل الخروج عن تقليد ا ل أ ئ م ة والشيوخ من أ ص ح ا ب الطرق وغيرهم خروجا ومروقا عن ا ل أ ص ل في دين الله جل وعلا بل ربما كثير منهم وصفها ب أ ن ه ا نوع ز ن د ق ة فمن خرج عن قول إ ي م ا ن ه في المذهب أو عن قول عن شيخه في ا ل ط ر ي ق ة إ ن م ا هو على طريق ا ل ز ن د ق ة والعياذ بالله كل هذه ا ل أ ل ف ا ظ قد وردت عن أ و ل ئ ك من أ ص ح ا ب الشبه قبحهم الله ل أ ن ه م يزعمون أ ن باب الاجتهاد والنظر في ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة قد أ غ ل ق بعد القرن الثالث الهجري أ و في أ و ا ئ ل القرن الرابع الهجري لذلك لا يجوز, لا يجوز لاحد يجوز ل أ أ ن يدعي الاجتهاد المطلق انظر يا عبد الله جعلوا النظر في الكتاب و ا ل س ن ة بلوغ ر ت ب ة الاجتهاد المطلق ثم بعد ف ت ر ة من الزمان أ ع ل ن و ا أ ن باب الاجتهاد المطلق قد أ غ ل ق بعد ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة أ و بعد نحوهم بيسير من الزمان هكذا تتدرج البدعه وهكذا تزداد البدعه كما ذكر العلماء ف إ ن ا ل ب د ع ة ت ب د أ شبرا ثم لا تلبث أ ن تصير ذراعا بل لا تلبث أ ن تصير فرسخا وفراسخا وهذا مصداق لقول نبينا عندما خط خطا عريضا وقال هذا صراط, صراط الله ثم خط, خط خطوطا عن يمينها وعن يسارها واعلم أ ن جميع الخطوط التي خطها رسول الله إ ن م ا تخرج عن ذاك الخط العريض العظيم أ ي أ ن ه ا ق ر ي ب ة من الصراط ق ر ي ب ة من دين الله لوجود ا ل ش ب ه ة بينها كما ذكرنا ل أ ن الشبهه ت ب د أ بتعلق ب آ ي ة أ و ب ش ن ة أ و ب ق ا ع د ة م ق ر ر ة ولكن الخط هكذا صراط الله هكذا والخطوط هكذا وهكذا ف ت ب د أ قريبا ثم كلما استمرت يزداد البعد بينها وبين صراط الله تبارك وتعالى لذلك قال نبينا كما جاء في ر و ا ي ة أ ح م د في مسنده رحمه الله ب ص ف ة الشيطان لانهم اخذوا عمله واتخذوا وظيفته و ظ ي ف ة لهم والعياذ بالله ثم هكذا الشبهه ت ب د أ قريبا ً من الصراط وتزداد في البعد عن الصراط قارن ذلك يا عبد الله لذلك قال نبينا من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا هكذا يبتعد ويبتعد ثم قال في حديثه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق د ف و ه في النار أ ي من أ ج ا ب ه م و إ ن كان في أ و ل ا ل أ م ر قريبا ولكنه سيستمر ويبتعد حتى يلقونه في نار جهنم ل ش د ة بعده عن دين الله جل وعلا هكذا ت ب د أ ا ل ش ب ه ة لذلك في أواخر, أو في اواخر القرن الرابع و أ و ا ئ ل القرن الخامس أ ع ل ن و ا أ ن باب الاجتهاد المطلق قد أ غ ل ق فليس ل أ ح د في دين الله أ ن يدعي أ ن ه بلغ ر ت ب ة الاجتهاد لماذا هكذا يريد الشيطان لا يريد ل أ ح د أ ن يعود إ ل ى ا ل أ م ر العتيق بل يريده أ ن يستمر في ه ذ ه ا ل ب د ع ة وفي بعد الصدود عن دين الله وعن س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ج ب و ا امرا ثم زعموا أ و ص ا ف ا ثم أ غ ل ق و ا الباب قبحهم الله هكذا يريدون لذلك بعد ذلك القرن أ و في القرن الخامس ونحوه زعموا أ ن ه ليس على أ ه ل ا ل إ س ل ا م إ ل ا طريق واحد وهو اتباع إ م ا م من ا ل أ ئ م ة لذلك نصبوا أ ئ م ة في ا ل أ ص و ل أ ع ن ي في أ ب و ا ب الاعتقاد فذكروا فلانا وفلانا امامين أ و ث ل ا ث ة أ ن ه م هم ا ل أ ئ م ة في باب الاعتقاد وليس ل أ ح د أ ن يخرج عن هذين ا ل إ م ا م ي ن أو ر ب م اوجبوا عن الثالث عند بعض الثالث ا أهل ل أ ه ا ء ثم أ و متابعتهم في جميع أ ص و ل الدين والاعتقاد ثم ذهبوا إ ل ى الباب الثاني من أ ب و ا ب دين الله جل وعلا فنصبوا ا ئ م ة في العبادات والفروع و ا ل أ ح ك ا م والحلال والحرام كل ذ ا و أ و ج ب و ا على ا ل أ م ة أ ن يتبعوا واحدا من أ ص ح ا ب من اصحاب هذه المذاهب وعينوهم ا ر ب ع ة لا يجوز لاحد ان يخرج في قول او ر أ ي او في ع ب ا د ة او اجتهاد او في حلال وحرام عن أ ق و ا ل هؤلاء ا ل ا ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة ثم بعد ذلك تمادوا قبحهم الله حتى نصبوا شيوخا و إ م ة على طرق م ع ي ن ة في التعبد لله على خلاف ل إ م ة ا ل أ ر ب ع ة رحمهم الله ف أ و ج ب و ا م و ا ف ق ة هؤلاء الشيوخ والاقتداء بهم بما أ س م و ه التصوف الواجب في دين الله تبارك وتعالى قال تعالى لو سالوا أ ن ف س ه م ماذا كانت ا ل أ م ة عليه في القرن ا ل أ و ل وفي القرن الثاني وفي القرن الثالث وفي القرن الرابع هل كانوا أ ت ب ا ع ا لهؤلاء لئمه سواء في باب الاعتقاد أ و في باب العبادات أ و في باب الطرق وغيرها لا والله بل لو س أ ل و ا أ ن ف س ه م قبحهم الله على ماذا كان لئمة الائمه أ ر ب ع على ة م ذ ا كانوا وعلى ا ل ا ع ت ق ا د و ا لا أ ص و ل ل شك أ ن ه م كانوا على م ذ ه ب من سبقهم من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ومن العلماء ا ل أ ع ل ا م سلف هذه ا ل أ م ة على ما كان عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكذا صدوا ل أ م ة كلها عن اتباع اصحاب ل أ نبينا وعن اتباع محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم وضيقوا ا ل أ م ر في ا ت ب ا ع امامين أ و ث ل ا ث ة في باب الاعتقاد و أ ر ب ع ة في باب الفروع و ا ل أ ح ك ا م وعددا كبيرا في باب الطرق والتصوف هكذا فعلوا فمدار تلك الشبهه على أ ن الواجب على المسلم أ ن يقلد في جميع هذه ا ل أ ب و ا ب أ ب و ا ب الدين ا ل ث ل ا ث ة أ ي في الاعتقاد والتعبد و ا ل أ ح ك ا م والحلال والحرام وكذلك في باب الطرق طرق التعبد لله تبارك وتعالى كل ذلك ب ش ب ه ة ولا شك قد زينها الشيطان و أ ل ق ا ه ا في قلوبهم وفي عقولهم ثم هم زينوها ل ل أ ت ب ا ع حتى عاشت ا ل أ م ة قرونا على هذا المنهاج فصار الباطل حقا كما أ ش ا ر إ ل ي ه المصنف رحمه الله بل صار الباطل واجبا و أ ص ل ا من أ ص و ل الديانه لله بل وصار الخروج عن ذلك, عن ذلك الباطل مروق عن دين الله ومن أ ع ظ م المنكرات في دين الله ه ك ذ ا زين لهم الشيطان وتزينت لهم أ ع م ا ل ه م ثم أ ع ج ب ت ه م و أ ع ج ب ت أ ت ب ا ع ه م جميعا قالوا إ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لا يعرفها إ ل ا المجتهد المطلق هذا في أ و ل أ م ر ه م كما ذكر المصنف رحمه الله هذا, هذا قولهم في أ و ل أ م ر ه م لا يستطيع النظر والاستنباط من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة إ ل ا المجتهد المطلق وهو من ملك آ ل ة في الاجتهاد و ق د ر ة على النظر والاستنباط ثم وضعوا شروطا كما يقول رحمه الله لذاك المجتهد المزعوم الذي لا وجود له إ ل ا في خيالاتهم ا ل ف ا س د ة أ و مناماتهم ا ل ش ي ط ا ن ي ة فذكروا شروطا و أ و ص ا ف ا لعلها لا توجد ت ا م ة في أ ب ي بكر وعمر وهو كذلك ولكنه ذ ك ر ه تواضعا لا يريد أ ن يقول شروط أ و ل ئ ك من أ ه ل الشبه ليست م و ج و د ة في أ ب ي بكر وعمر ولكنه تواضع لمقام أ ب ي بكر وعمر قال لعلها لا توجد ت ا م ة في أ ب ي بكر وعمر كما ذكره رحمهم الله رحمهم الله رحمه الله ونقول أ ي ض ا إ ن كانت شروطهم ليست م ت و ا ف ر ة في أ ب ي بكر وعمر ف ل أ ن ل ا تتوافر في ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة من باب أ و ل ى بل لعلها لا تتوافر في ب ق ي ة ا ل أ م ة من ا ل أ ع ل ا م على مر القرون والدهور من باب أ و ل ى و أ ع ظ م نعم هكذا أ ر ا د و ا ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر كما زعموا ف إ ن أ ب ا بكر وعمر ليست عندهما هذه ا ل آ ل ة إ ذ ا ما على ا ل أ م ة إ ل ا التقليد و م و ا ف ق ة ا ل أ ئ م ة الذين ذكروا أ ن ه م قد بلغوا ر ت ب ة الاجتهاد المطلق قبحهم الله منعوا ر ت ب ة الاجتهاد من حيث ا ل أ و ص ا ف في أ ب ي بكر وعمر وفي ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة وفي التابعين وفي أ ص ح ا ب القرون ا ل ث ل ا ث ة ثم زعموها فيمن جاء بعدهم أ ن ه م قد بلغوا ر ت ب ة الاجتهاد المطلق لذلك ليس على أ ح د في ا ل أ م ة وليس واجب على أ ح د من ا ل أ م ة إ ل ا اتباع هؤلاء الائمه الذين نصبوهم مع أ ن ه م والله مع أ ن ه والله حتى أ و ل ئ ك ا ل أ ئ م ة لا يعلمون بهذه ا ل أ م و ر ولا بهذه ا ل أ و ص ا ف ولا بهذه ا ل ش ر و ط بل والله لا يرتضونها هذا مالك رحمه الله يعيد الناس في زمنه إ ل ى ا ل أ م ر ا ل أ و ل وهذا أ ب و ح ن ي ف ة كذلك يرد الناس جميعا إ ل ى قول رسول الله وهذا الشافعي رحمه الله يعيد الخلق والعباد بل يعيد طلاب العلم و ا ل ر و ا ي ة والحديث يقول لا ت أ خ ذ و ا من فلان ولا فلان ولكن خذوا من الكتاب و ا ل س ن ة خذوا من حيث أ خ ذ و ه كل أ ئ م ت ن ا على ذلك و إ ن م ا وضعت عليهم ا ل ش ر و ط بعد وفاتهم رحمهم الله ل أ ن ه م والله كما ثبت عنهم في مقالاتهم وبياناتهم إ ن م ا كانوا يريدون إ ع ا د ة الناس إ ل ى ا ل أ م ر ا ل أ و ل و إ ل ى ا ل أ م ر العتيق ولكن الشيطان عبث بعقول ونفوس هؤلاء بعد اندراس كثير من العلم والعياذ بالله أ ر ا د و ا أ ن تكون ا ل أ م ة كلها على التقليد في موافقه ا ل أ م ة التي زعموهم أ ن ه م قد بلغوا ر ت ب ة الاجتهاد نعم و أ ن ه م هم ا ل ه د ا ة هم الهدات الاعلام ه د ة ا ل أ في أ ب و ا ب الدين ا ل ث ل ا ث ة هكذا زعموا ليريدون من ذلك ما أ ر ا د ه الشيطان وهو ا ل إ ع ر ا ض عن كتاب الله وعن س ن ة رسول الله فلا ينظر فيهما من أ ج ل استنباط ا ل أ ح ك ا م أ و م ع ر ف ة مراد الله لأن لانك لن تستطيع أ ن تعرف مراد الله بل يكتفى, يكتفى ب ا ل ق ر آ ن والسنه بقراءتهما على باب التبرك ثم على باب التعبد ولا غيره لذلك ومنهم ل لذلك ا غيرا و من جعل ا ل ق ر آ ن إ ن م ا يقرا على ا ل أ م و ا ت أ و حيث ا ل أ ض ر ح ة والقبور وعلى المقابر سواء عند الدفن أ و بعده كل ذلك والعياذ بالله مما زينه الشيطان فتزين ا ل أ م ر لهم أ م ا ا ل ق ر ا ء ة في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة بقصد استنباط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و م ع ر ف ة ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة فهذا ليس ل أ ح د بعد ذلك الزمان وبعد ذلك القرن إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ل أ ن ه لا يوجد في ا ل أ م ة من تتوافر فيه هذه الشروط بل هم قد أ غ ل ق و ا الباب منذ أ و ا ئ ل القرن الخامس ب أ ن الباب قد أ غ ل ق و ك أ ن ه م أ ع ل م و اعلم أ بمراد الله وبمراد رسول الله من الله جل وعلا ومن رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ك أ ن أ م ر الكتاب و ا ل س ن ة في أ ي د ي ه م قبحهم الله لذلك قال المصنف رحمه الله أي إ ن كان ا ل أ م ر على ذلك أ ي لا يستطيع أ ح د أ و أ ن الباب قد أ غ ل ق فليعرض عنهما أ ي يعرضوا عن كتاب الله ويعرض عن س ن ة رسول الله فرضا وحتما أ ي واجبا عليه بل لا شك في ذلك الوجوب بل نقلوا على ذلك ا ل إ ج م ا ع قبحهم الله ثم قال رحمه الله ومن طلب الهدى أ ي بعد ذلك القرن وبعد إ غ ل ا ق أ ب و ا ب الاجتهاد المطبق ا ل م ج ع و م بزعمهم قال ومن طلب الهدى إ ش ا ر ه إ ل ى ما أ ر ا د و ا اي ان من تجرا على النظر في الكتاب والسنه واراد الاستنباط منهما فهو اما زنديق اي ان الامر سيؤول به إ ل ى الزندقه بل, بل نصوا نص على ذلك نصا لفظيا قطعيا ان الامر ولا شك سيؤول به الى الزندقه إ ل ى ا ل ز ن د ق ة والمروق عن دين الله ل أ ن ا ل ا ل ة و ا ل ق د ر ة ليست م ت و ا ف ر ة عنده و إ م ا كما قالوا أ ي ض ا إ م ا مجنون أ ي أ ن ه سيؤول به ا ل أ م ر إ ل ى الجنون و إ ل ى التخبط في دين الله جل وعلا لماذا ل أ ن ك لا تستطيع بفهمك ولا بعقلك أ ن تدرك وتفهم الكتاب و ا ل س ن ة أ و ص ا ف و أ ح ك ا م يطلقونها إ ر ج ا ف ا وتخويفا وهذا والله فعل الشيطان ليروج لهم ما ابتدعوه في دين الله لذلك قال إ م ا م ن ا رحمه الله متعجبا فسبحان الله وبحمده وهذه تقال عند التعجب أ و عند الاستغراب أ ي أ ن ه كيف راجت هذه ا ل ش ب ه ة على كثير من الناس بل والله على غالب ا ل أ م ة قرونا مع أ ن الله جل وعلا قد بين ما يرد هذه ا ل ش ب ه ة من وجوه شتى شرعا وقدرا أ ي من باب الشرع والنصوص ومن باب القدر وما قدره الله من الحوادث و ا ل أ م و ر التي خلقها الله عز وجل و أ و ج د ه ا في الخلق والعباد سواء في النصوص ا ل ش ر ع ي ة كما ذكر وكذلك في فعله جل وعلا وخلقه وتقديراته سبحانه وتعالى فالخلق هو قدر الله وتقديره للخلائق و ا ل أ م ر هو شرع الله الذي أ و ح ا ه جل وعلا إ ل ى الخلائق وذلك كما ذكر رحمه الله بوجوه شتى أ ي ب ا ل أ م ر ت ا ر ة وبالنهي عن ضده ت ا ر ة أ خ ر ى وبالترغيب في النظر بالكتاب و ا ل س ن ة تصريحا وتلميحا نصوص والله ك ث ي ر ة نعم ترغب في النظر وترغب في الاستدلال والاستنباط و ا ل ت ج ب ر في الكتاب و ا ل س ن ة وكذلك نصوص ترهب من ا ل إ ع ر ا ض عن الكتاب و ا ل س ن ة وبيان حالي ايضا بين في نصوص ك ث ي ر ة جل وعلا أ ح و ا ل من يهتدي بالكتاب و ا ل س ن ة ومن يتبع الكتاب و ا ل س ن ة كما بين أ ح و ا ل من يعرض عنهما كل ذلك ترغيبا منه وترهيبا ف ا ل أ د ل ة ك ث ي ر ة و م ت ض ا ف ر ة في ك ت الكتاب ب ا الكريم و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة هذا من جانب الشرع و ا ل أ م ر الذي أ ش ا ر إ ل ي ه ر ح م ه الله. واما ما اشار اليه من جانب البيان, البيان من حيث قدر الله ومن حيث خلق الله سبحانه وتعالى فكم في خلق الله وكم في عباد الله ممن اعرض عن التقليد بل نبذ التقليد وانتقد التقليد وحارب التقليد ورفع لواء ا ل ع و د ة الى الكتاب و ا ل س ن ة بعد القرن الخامس الهجري كم كم في تاريخ ا ل أ م ة من العلماء الاعلام العلماء الربانيين الذين جابوا هذه الشبه وجابوها وردوا عليها وعلى أ ه ل ه ا ودعوا الناس إ ل ى الرجوع إ ل ى ا ل أ م ر العتيق دعوا الناس إلى إلى وهم ا الناس الرجوع الكتاب إلى إلى والسنة و كذلك فعلوا نظروا في الكتاب و ا ل س ن ة واستنبطوا احكام من, من الكتاب والسنه وبينوا اخطاء كثير من اولئك الاعلام الذين هم نصبوهم ائمه وممن يقتدى بهم فهذا خلق الله وجد في خلق الله من اعرض عن هذه الشبهات بل انكرها وحاربها ونظر في الكتاب والسنه متجردا مهتديا وكم أ ي ض ا وفقهم الله جل وعلا وفق أ و ل ئ ك ا ل أ ئ م ة الهدى ورفع قدرهم ورفع منزلتهم بين الخلق والعباد في بلاد شتى و أ ز م ن ة تترى ولم ير ى الناس منهم ز ن د ق ة ولا جنونا بل والله ما ر أ و ا إ ل الا ك م ا كمالا في الهدى والتقى وكمالا في ا ل ح ك م ة بل والقبول في ا ل أ ر ض من الخلق اجمعين ممن علم صدق هؤلاء و أ ح ا ط بهم ودنى منهم واقترب منهم وصدر عن أ ق و ا ل ه م وعن استنباطاتهم فكان لهم القبول ب ا ل أ ر ض ولكن كما ذكر ا ل إ م ا م رحمه الله على ك ث ر ة هذه ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة وعلى ك ث ر ة ا ل أ د ل ة ا ل ق د ر ي ة رغم كثرتها ووضوحها ك م صدق الناس تلك الشبهات قرونا من الزمان هكذا حتى جاء ا ل إ م ا م محمد رحمه الله فوجد الناس في بلاد ا ل ج ز ي ر ة وغيرها من بلاد ا ل إ س ل ا م مثل ذلك الاعراض عن دين الله بل وجدهم في ج ا ه ل ي ة جهلاء في باب أ م و ر الاعتقاد وباب أ م و ر العبادات وغيرها بل والله حتى في باب الربوبيه وطلب الحوائج و ا س ت ج ل ا ب المنافع ودفع المضار كل ذلك يصرفونه ويتوجهون به إ ل ى غير الله نعم ثم ذكر رحمه الله دليلا من باب التمثيل واكتفى بهذه ا ل آ ي ا ت و إ ل ا ف ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة م ت و ا ف ر ة نعم وهو قول الله جل وعلا لقد حق القول على أ ك ث ر ه م فهم لا يؤمنون وهذه أ ي ض ا من ا ل آ ي ا ت التي تدل على ذم ا ل ك ث ر ة وعلى ا ل أ ص ل أ ن ا ل ق ل ة هي ا ل م م د و ح ة ف ا ل ك ث ر ة م ذ م و م ة في الكتاب و ا ل س ن ة وهذا من أ ج ل ت ه ا نعم لقد حق القول أ ي قول الله عز وجل نعم بالبعد عن الحق واستحقاق الوعيد والعذاب حق القول على أ ك ث ر ه م فهم لا يؤمنون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 أ ن ه لا يجوز النظر في كلام الله للاستنباط و ا ل ا س ت ف ا د ة و إ ن م ا ينظر و ي ق ر أ للتبرك و ا ل ع ب ا د ة وليس أ ك ث ر من ذلك أ ب د ا لا يستفيدون من كلام الله ولا من كلام رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما؟, لما بينهم وبين هذا الكلام من ا ل ش د و ذ والعوائق التي زعموها وكذبت بها أ س ا ط ي ن ه م ثم صدقوا أ ن ف س ه م وصدقهم ا ل أ ت ب ا ع أ ن ث م ة ش ذ و د و ث م ة عوائق بين النظر في الكتاب والنظر في ا ل س ن ة أ ي ض ا لا يتبصرون بالنصوص ا ل ش ر ع ي ة ولا يتبصرون أ ي ض ا بما فعل الله تبارك وتعالى في ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة سواء عليهم أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذرهم أ لا يؤمنون لا تنفعهم ن د ا ر ة ولا التحذير ولا ذكر الوعد والوعيد ل أ ن ه م قد صمت آ ذ ا ن ه م وعميت أ ب ص ا ر ه م وانحرفت بصائرهم والعياذ بالله لما, لما عندهم من تلك ا ل ش ب ه ة ا ل ش ي ط ا ن ي ة ش ب ه ة تقليد ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د تدبر يا عبد الله والله كما كان الحال في ا ل ج ا ه ل ي ة عند مجيء محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقومه وعشيرته إ ن م ا كانوا يقتدون ب ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د وهكذا يفعل أ ه ل التقليد سواء في باب الاعتقاد أ و في باب العبادات أ و في باب التصوف يقولون إ ن ا وجدنا ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د والشيوخ وغيرهم على هذه ا ل ط ر ي ق ة ولا نريد تبديلا ولا نريد تغييرا هكذا يزعمون كم حكى الله جل وعلا عنهم عن أ ه ل التقليد تقليد ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د في ا ل ق ر آ ن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 هكذا بل عدم هذه الشبهه ما زال يرددها أ ص ح ا ب الانحراف في باب الاعتقاد و أ ص ح ا ب الانحراف في باب التعقد و في الفقه و ا ل أ ح ك ا م والتصوف والطرق وغيرها يقول جل وعلا إ ن م انما ت ذ ر أي إ ن يقبل ا ل إ ن ذ ا ر ويستفيد من ا ل إ ن ذ ا ر ويتعظ من إ ن ذ ا ر الله جل وعلا ومن تحذير الرب تبارك وتعالى على لسان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى لسان ا ل ا ئ م ة الذين أ خ ذ و ا ميراث رسول الله يكملون م ش ي ر ت ه ويستمرون في بيان الحق والدين إ ن م ا تنذر من اتبع الذكر والذكر هو ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يا عبد الله وليست اجتهادات أ ه ل الاجتهاد المزعوم كما ج ع م و ا انما ذ ر أي إ ن ينتفع من ا ل إ ن ذ ا ر ومن الوعد والوعيد من اتبع الذكر أي من اتبع القرآن والسنة اتبع ونظر في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وصدر عن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وخشي الرحمن وهذه ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة وخشي الرحمن بالغيب أ ي خضع لله وخشي من الله ووجل من الله جل وعلا كيف يصد نفسه عن الكتاب و ا ل س ن ة ويكتفي ب أ ق و ا ل فلان وفلان قال عز وجل فبشره ب م غ ف ر ة أ ي ذ ا ك الذي يتبع الذكر ويخشى الرحمن جل وعلا فمن اجتمعت فيه هاتين الصفتين قال فبشره ب م غ ف ر ة و أ ج ر كريم و أ م ا الذين خالفوا والعياذ بالله ب ر أ ن ا الله عز وجل و إ ي ا ك م منهم قال الله عز وجل فيهم ولقد ذ ر أ ن ا لجهنم كثيرا من الجن والانس نعم اسمع يا عبد الله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها نعم ل عندهم ا ل أ ع ي ن ومن ع ن د ه ا ا ل آ ذ ومنى الله عليهم ب ن ع م ة البصر والسمع وغيره ولكنهم لم ينتفعوا من ذلك بشيء من خلال تتبع الكتاب و ا ل س ن ة والذكر و خ ش ي ة الرحمن فلا ينظرون ولا يتدبرون لا في, لا في احوال ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة التي ذكرها الله في ا ل ق ر آ ن ولا بحجتهم لم ينتفعوا من تلك ا ل ح ج ة التي ما زال يرددها ا ل أ ق و ا م على ا ل أ ن ب ي ا ء من والسلام النوح نفسه لدى عليه الصلاة إلى نبينا محمد ش ب ه ة و ا ح د ة لذلك مفاد الشبه جميعا كما ذكر المصنف رحمه الله هي تلك ا ل ش ب ه ة التي من الشيطان والله هذا تصنيفه ولله ذره رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة فجميع الشبه مفادها ومرجعها تلك الشبهه التي ذكرها الله في جميع ا ل أ ق و ا م وجميع ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة مع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين كل ذلك في كتاب الله ماذا يراد من ترداده وماذا يراد من ذكره مع كل نبي مع مع قومه انما يراد ان يتنبه الإنسان أن يتنبه ا ل ع ا ق ل والمتعظ أ ن يتدبر أ ن هذا هو أ ص ل الشبه جميعا ل أ ن ه يصدهم عن الرسول والصد عن الرسول صد عن وحي الله وعن كلام الله وعن هدي الله جل وعلا ثم لا يكون بعد الصدود عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله إ ل ا اتباع ا ل أ ه و ا ء واتباع ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د واتباع كرهات العقول وزخرفات وساوس الشيطان والعياذ بالله نعم هذا كان حال ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة كلها فلماذا لا تتعظ اخر هذه ا ل أ م م مع أ ن الله حكى ذلك عن جميع ا ل أ م م إ ن م ا يريد ب ا ل ح ك ا ي ة و ا ل ق ص ة ا ل ت ج ب ر يا عبد الله ما كان حديثا ً يفترى ُ وما أ ر ا د ه الله عز وجل حتى تعلم ا ل ق ص ة من حيث هي و إ ن م ا أ ر ا د التدبر والاتعاظ والاعتبار لا ينظرون ولا يتدبرون في أ ح و ا ل ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة بل ولا يتفكرون في كلام الله حتى ي ف ق ه لا ي ل ق و ن سمعا لكلام الله ولا لكلام رسول الله ثم ختم الله عز وجل في وصفهم أ و ل ئ ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل و ا سبيلا ل أ ن ا ل أ ن ع ا م يا عبد الله عرفت لم خلقت واتبعت ذلك وهاشت عليه وماتت و أ م ا أ و ل ئ ك فاراد الله عز وجل منهم أ م ر ا ولكنهم انصرفوا الى أ م و ر ش ي ط ا ن ي ة و إ ل ى ترهات العقول وغيرها هكذا وصفهم ربنا جل وعلا كمن يعرض عن كتاب الله وعن سنه رسول الله ولا يلقي لها سمعه ولا بصيره ر ه ولا ب ص ت ولا يفقه بقلبه ما انزله الله من الهدى والنور فوالله اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا ومنها أ ي ض ا قول الله عز وجل أ و ل ئ ك هم الغافلون أ ي غفلوا عن هدي الله وعن وحي الله وعن نور الله جل وعلا الذي وصف بها, وصف بها كتابه ووحيه ووصف بها هدي رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ خ و ا ن ي إ ن شروط الاجتهاد التي ذكرها أ و ل ئ ك المبتدعه في أ ه ل العقائد أ و في باب الاعتقاد وكل الشروط تلك والله شروط م ن ح ر ف ة لذلك انحرفت عقائدهم وكذلك ذكروا مثلها في أ ه ل المذاهب والتعصب الفقهي ا ل ز م ي ل ل أ ن ه ا ولا شك شروط ت ع ج ي ز ي ة كما ذكرنا بل قد أ ع ل ن و ه ا ص ر ا ح ة أ ن ذاك الباب قد أ غ ل ق أ غ ل ق على الخلق جميعا إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة لا يريدون ل أ ح د أ ن يدعي ذلك ولكن الله عز وجل على وعده والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على وعده ب أ ن الله عز وجل يبعث دائما لهذه ا ل أ م ة من يجدد لها أ م ر دينها نعم لا, لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي على الحق ظ ا ه ر ي لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم على الرغم من كثرتهم حتى ي أ ت ي وعد الله ولكن لا يتدبر ا ل أ م ر ولا يعرف الحق من الباطل إ ل ا كمن ذكر الله في الوصفين أ ن ه فعلا يكون بقلبه ولبه يريد اتباع الذكر وكذلك يخشى الرحمن بالغيب فيتواضع ل ل ق ر آ ن ويتواضع لكلام الله ويتواضع للعلماء الربانيين ويكون على خ ش ي ة ع ظ ي م ة من الله جل وعلا فشروطهم والله شروط ت ع ج ي ز ي ة ولا نصفهم زورا وبهتانا بل كما ذ ك ر هم أ ع ل ن و ا إ غ ل ا ق ذاك الباب وصد ذاك الباب إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة ولقد غلوا الله في هذه ا ل أ و ص ا ف وفي تلك الشروط غلوا عظيما ل أ ن مرادهم من التعجيز والكف و الذميم ك ف ا ل عن أ م ر الله وعن أ م ر رسوله انما مرادهم ومقصدهم وغايتهم هو الابتعاد عن دين الله والصد عن كتاب الله والصد عن س ن ة رسول الله نعم نحن نقول وبين ع ل م ا ؤ ن ا أ ن للاجتهاد شروطا ولا شكا نحن أ ي ض ا نضع ا ل ش ر و ط ل أ ن ا ل أ م ر ليس بابا منفلتا أ و ليس بابا مكسورا ولكن شتان بين شروط أهل السنة بين شروط اهل ل س ن بين ة شروط أ الحق ب الاجتهاد والمجتهدين وبين شروط أ و ل ئ ك ا ل أ د ع ي ا ء المنحرفون عن دين الله جل وعلا نعم نضع الشروط ووضع علماءنا شروطا ً وادابا ً ولكن ليست من باب التعجيز ولا التنفير ولكن مرادهم دفعا ً للتفريط يا عبد الله ودفعا للتساهل في هذا الباب ل أ ن التساهل والعياذ بالله يفضي إ ل ى فساد الدين نعم فطالب العلم الصغير في أ و ل طلبه للعلم لا يصلح أ ن يجتهد أ ب د ا حتى ي ت أ ص ل في العلم ويتدرج في م ع ر ف ة الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ذ ا توافرت فيه شروط الاجتهاد فلا شك أ ن الباب مفتوح إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة لا يغلق أ ب د ا ومن ذا الذي يحق س ت ط ي الذي ي ع ومن ذا له أ ن يغلق بابا فتحه الله جل وعلا وفتحه رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن اقتدر وقدر وقدر واستطاع على النظر في الكتاب و ا ل س ن ة نقول إ ن ه لا يجوز له أ ن يقلد أ ب د ا بل ذكر كثير من العلماء أ ن ه يحرم عليه التقليد لا شك من كان له إ م ك ا ن ي ة النظر بالكتاب و ا ل س ن ة نعم هكذا قالوا قالوا لا يجوز ثم بعد ذلك قالوا بل يحرم عليه أ ن يقلد و أ م ا الشروط التي وضعها علماؤنا فاعلمها يا عبد الله واحفظها يا عبد الله وما أ ي س ر ه ا ولكن بسلوك طريق العلماء نعم وبثني الركب عندهم الشرط ا ل أ و ل الذي ذكره العلماء هو ص ح ة الاعتقاد و س ل ا م ة المنهاج فلا والله أ ه ل البدع لا يصلحون لشيء من هذا أ ب د ا لماذا ل أ ن المبتدع الذي قد تخمرت البدعه في ر أ س ه وفي قلبه ونفسه كلما جاءه نص من كتاب الله أ و نص من حديث رسول الله ينظر إ ل ى قاعدته التي في عقله وبدعته التي عششت في ر أ س ه ف إ ن وافقت ا ل ب د ع ة يعني إ ن وافق النص ا ل ب د ع ة قبلها اي قبل النص و إ ن لم يكن كذلك أول اول ل أ النص لا يؤول ا ل م د ع ة ولا ينحرف ب ا ل م د ع ة و إ ن م ا ينحرف بالنصوص ي م ن ة ويسره ليجعلها توافق ما قد عشعشا في رأسه كما قال جل وعلا يحرفون الكلم ة أ ي النص أي كلام الله وكلام رسوله عن ماذا عن موضعه الذي أ ر ا د ه الله ليتفق ما قد تب ما قد عشعش في رؤوسهم لذلك لا يجوز لهم ان ينظروا في الكتاب و ا ل س ن ة ولا يصح منهم أ ب د ا ل أ ن ه م ينقلبون إ ل ى أ ه ل ا ل ت أ و ي ل وكما ذكر شيخنا الإمام عبد المحسن شيخنا العبا عبد حفظه الله ومتع به ونفع به وعلمه وبارك له في علمه وعقبه وولده يقول, يقول حفظه الله إ ن ع ا م ة أ ه ل البدع يجمعهم أ م ر واحد ما هو قال أ ن ه م ينظرون إ ل ى نصوص الكتاب و ا ل س ن ة بعين عوراء إ م ا ينظرون بالعين اليمنى ويغمضون ا ل أ خ ر ى و إ م ا ينظرون إ ل ى النصوص باليسرى ويغمضون اليمنى و ق ا ل بعد ذلك إ ن صاحب العين ا ل ع و ر ا يرى شيئا نعم ولكن تقصر رؤيته عن أ ش ي ا ء أ ي أ ن ه م ينظرون إ ل ى النصوص التي توافقهم و أ م ا النصوص التي تخالفهم يغمضون ع ن ه اعينهم يغمضون عنها و ك أ ن ه ا ليست م و ج و د ة انال كذلك قال وصاحب العين ا ل ع و ر ا يرى شيئا وتقصر رؤيته عن أ ش ي ا ء فينظرون إ ل ى ما يوافق بدعهم و أ م ا ا ل أ د ل ة التي تخالف بدعهم فاما يردونها ردا مطلقا والله لقد صرحوا بذلك قالوا إ ن كل نص في الكتاب و ا ل س ن ة لا يوافق مذهبنا فهو اما مردود من حيث الثبوت ومن حيث ا ل ر و ا ي ة ثم قال واما ان ي ت أ و ل و ه ا ويصرف ا ل أ ل ف ا ظ عن معانيها حتى توافق بدعتهم أ ق و ل والله ليس هذا من التقول بل لقد صرحوا به قالوا كل قول كل آ ي ة أو حديث ه ك ذ او كل آية أ حديث لا يوافق مذهبنا فهو إ م ا مردود لضعفه فلا يقبل و إ م ا مؤول أ ي ن ت أ و ل ه على غير ظاهره ماذا يريدون يريدون لي أ ع ن ا ق النصوص حتى تسلم لهم تلك البدع وتلك الترهات التي في الرؤوس